أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أم أوحينا إلى رجل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 وَلَوولَا كَلِمَةٌ سَبَقَدْْ مِ رَبِّكَ لَ قُضِيَ بَيْنَم فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَيقولُولونَ لَلاءُزِلَ عَلَيهِ آيَةُم مِ الرَبِّهِ فَقُلِ إ مَ الغَيبُ لللهِ فَن تَغِرُ إ مَعَكُم مِمُ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 جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله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 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ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 كَنَمَاءُ شِيَةُ وُجُوهِهِمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتم تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا النظامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض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 فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيتمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أَكُونَ مِنَ المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 قَُّ بعَثْناَا مِم بَعدِجِّ ساَوهَا رونَ إى فِي الرعونَ وَملَائهِ بِآياتَِ فَسْتَكبرَرُوا وَكَانوا قَوْمَم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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُ مُوسَى الْقُ مَا أَنْتُمُ الْقَوْمُ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ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 إذَا أَدََكَجُ الْ الغَرَقُ قَالَ آمًَا حتىََّ إذَا أَدََكَهُُ الْ الغَرَقُ قَالَ آمَتُأَنهُ ل إِلَ إِلََّّ آمَنَتْ بِهِبَنُوا إ الصَّ إلَ وَأَنَ مِنْ المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس آياتنا لغافلون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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك